وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بأبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد لقصا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 وَيَتَمَنَّى مَن حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ إِنَّهُ كَانَ أَبَدًا شَكُورًا وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاه ما بعثنا عليكم عبادا لنا شَدِيدٍ فَجَاسُوا شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وَأَمْدَدْنَاكُمْ عليهم وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن سأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة يسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا وليتبروا ما ألو تتبينا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصينا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى ويبشر المؤمنين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 ولا تزر وازره وزر أخرى، وما كنا معذبين حتى، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وإذا أردنا أن نهلك قرية نمرنا مطر فيها ففسقوا فيها.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 من كان يريد العاجل تعجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلها مذموما مدثورا ومن راد الآخرة وسعى لها خيرها وسعادها سعيها وهو مومي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 انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض ولن آخرة أكبر درجات واكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إله آخر فتقعد, فتقعد مذموما مخذولا وَقَضَى رَبُّكَ أَن لَا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَ إِيَادَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاهُمَا أو كلاهما فلا تقل لهما أُفِّهُ ولا تنهرهما ولا تنهرهما وقل لهما قولاً كريماً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 واخذ القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبدر تبذيرا ولا تبدر تبذيرا إِنَّ المبدرين كانوا اخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا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 إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشد وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقصاص المستقيم ذلك خير وأحسن تاويلا ولا تقف ما ليس لك به علم إن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 ذلك مِمَّا أَمْحَى إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ فَتُلْقَىٰ فِي مَلُومًا أَفَأَصْفَاكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنِينَ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِنَاثًا إِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا في هذا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا وَمَا يزيدهم إِلَّا نُفُورًا قل لو كَانَ معه آلِهَةٌ كَمَا تَقُولُونَ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 إنه كان حليما غفورا وَإِذَا قَرَّتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِلا خِرَةِ حِجَابٍ مَسْتُورَةٍ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمُ أَكِنَّتَنِي يَفْقَهُ أَيِّ يَفْقَهُهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرَأَ وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده واللوا على أدبارهم نفورا نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك إذ يستمعون إليك وإذ هم نجا إذ يقول الظالمون إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك لمثال فضلوا, فضلوا فلا يستطيعون سبيلا وقالوا أيذا كنا عظاما ورفاتا إنا لمبعوثون خلقا جديدا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 فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاهوا قل عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون, وتظنون إن لبثتموا إلا قليلا وقل لعبادي يقول التي هي أحسن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 وَلَائِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا وَأَمَّا قَرۡيَتُنَا نحن نَّهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها لولون وآتينا ثمود الناقة مبصره فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا وَإِذْ قلنا لك إِنَّ ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤية التي أَرَيْنَاكَ إلا فِتْنَةً للناس وَالشَّجَرَةَ الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إِلَّا طغيانا كبيرا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقَ تَقِيْنَا قَالَ أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ لَإِنَ خَرْتَنِي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 إذا لَأَذَقْنَاكَ ضعف الْحَيَاةِ وضعف الْمَمَاتِ ثم لا تجد لك علينا نصيلا وإن كادوا ليستفزونك من لِيُخْرِجُوكَ ليخرجوك منها لَا لا يلبثون خلفك قَلِيلًا قليلا سنة من قد ارسلنا قبلك من رسلنا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 عسى أي يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا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 إن فضله كان عليك كبيرا قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن ياتوا على أن ياتوا بمثل هذا القرآن لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم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 إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا, لنزلنا عليهم من السماء قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ومن يهدي الله فهو المهتد ومن يضنل فلا تجد له أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا ذلك جزاؤه بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أيذا كنا عظاما ورفاتا إنا لمبعوثون خلقا جديدا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 وذفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وَأَبْقَى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى قل يا أيها الكافرون